ائدا الخاسرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا الالهه لتنبئ انهم بامرهم هذا ولا يشعرون وجاءوا اباهم عشاء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 وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُم وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذٰلِكُنَ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ ولا ان لم يفعل ما امره ليسجنا ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم اصب اليهم واكون من الجاهلين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 سروقا وقال الاخر انني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطيور منه نبئنا بتاويله اننا نراك من المحسنين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 يا صاحبي السجن اابواب متفرقون خير ام الله الواحد قنلاق ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها اسماء انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر هل لا تعبدون الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن ام ما احدكما فيسقي ربه خمرا وامالا اخر فيسلب فتاكل الطير من راسه قضى الامر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن انه ناج منه اذكرني عند ربك فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِالْعَامِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سِنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَسَبْعَ سِنبُلَاتٍ خَضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ ا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبدون قالوا ابواث احلام وما نحن بتاويل الاحلام عالمين وقال الذي نجا منهما وذكر بعد امة انا انبئكم بتاويله فارسلوا يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات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 وقال الملك اتوني به فلما جاءهم وصول قال ارجع الى ربك فاسالهم ما بال نسوة لات قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الان حصل حص حق وانا راودت عن نفسي وانه لمن الصادقين ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائن ما ابرئ نفسي ان النفس لامرته بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال ان لك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم وكذلك مكنا يوسف في الارض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولا اجر الاخره خير للذين امنوا وكانوا يتقون وجاء اخوه يوسف فدخنوا عليه فعرفهم وهم لهم منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني باخيكم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 وقال لفتيان اجعلوا بطاعه في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا طلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع من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 ولما دخلوا على يوسف اوى اليه اخاه قال انني انا اخوك فلا تبت اس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحن اخيه ثم اذن مؤذن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 مَا اسْتَخْرَجَهَا مِنْ يَعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ ذَرِقُوا فَقَدْ سَرَقَ اخوهم منه من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر من كنتم والله اعلم بما تصفون قالوا يا ايها العزيز ان لدهم ابا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 اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها واننا لصادقون قال بل سوالت لكم انفسكم امرا فصبروا جميل نسال الله ان ياتيني بهم جميعا ان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 قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلم يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخي ولا تيأسوا ولا تيأسوا من رحمة الله انه لا ييأس من رحمة الله الا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا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 وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نثغ الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم